من أعظم الفضائل في هذا الدين أن يحسن الإنسان إلى جاره الجار له حق عظيم عند الله عز وجل بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أن الجار ستكون سبباً للميراث وسيأخذ الجار نصيباً من الميراث من شدتي. وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لأبي حنيفة النعمان الفقه المعروف جار اسكاف يعمل في تصليح الحذاء والأحذية يعمل طوال نهاره فإذا جاء الليل جاء إلى البيت ويشرب الخمر جار من؟ جار أبي حنيفة النعمان وكان أبو حنيفة يسمع هذا الجار يردد شعرا كل ليلة وهو سكران يقول في شعره أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري أي أنه يردد شعرا للأولين أن الناس أضاعوني ومرت الأيام وفي ليلة من الليالي افتقد أبو حنيفة صوت جاره ما سمع له صوتاً ولا حركةً وكان كل ليلة يذكر جار أبي حنيفة ففي الصباح سأل عنه قال أين فلان؟ قالوا قبض عليه العسس الشرطة بالليل قبضوا عليه وأودعوه السجن فركب أبو حنيفة بغلته وأسرع إلى الأمير واستأذن ودخل عنده فرحب به الأمير وأدخله وقال له قل ما شئت سل ما شئت قال أشفع لجاري قال وأي جار؟ قال فلان ابن فلان فقال الأمير هو لك وعفونا عنه وخذه معك يقول فأخذه أبو حنيفة وكان مسجونا فأخذه أبو حنيفة ومشى معه إلى بيته فقال له أبو حنيفة هل أضعناك أيها الرجل؟ أضعوني وأي فتى أضعوا؟ قال لا والله فتاب الرجل من يومه وانقطع عن شرب الخمر وكان من الصالحين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الله عز وجل وصان توصية بالجار ذي القربى قالوا الجيران ثلاثة الجار الأعظم والأفضل جار قريب مؤمن فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة الجار الثاني الجار المؤمن غير القريب له حقان حق الجوار وحق الإسلام الجار الثالث جار كافر فله حق أيضا وأي حق إنه حق الجوار يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من السعادة أربعة أركان السعادة المرأة الصالحة والبيت الواسع المسكن الواسع والجار الصالح ثم قال المركب الهنيء ولهذا كان في الأثر ويتناقل الناس قول القائل الجار قبل الدار أحيانا تسأل قبل أن تشتري البيت من سيكون جاري ومن سيجاورني في هذا البيت فإن الجوار أحيانا يكون أعظم من البيت نفسه والجار ذي القربى والجار الجنوب أي جارك الذي هو ليس قريبا لك أما إن كان قريبا فالحق أعظم سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأتين المرأة الأولى إمرأة صوامة قوامة أي تكثر من الصيام وتكثر من القيام لكنها تؤذي جيرانها بلسانها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا خير فيها هي من أهل النار ثم سئل عن امرأة أخرى قليلة الصلاة قليلة الصيام تتصدق بالإقض أي طعام الزهيد لكنها لا تؤذي جيرانها تعرف ماذا قال النبي؟ قال هي في الجنة هي في الجنة لأنها أحسنت إلى جيرانها والله لا يؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقة يأتي النبي لأبي ذر يقول له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وسئل النبي من أحق الجيران بي قال أقربهم من كبابا أقربهم من كبابا مهما كان من أي دين فهو جار وله حق عليك الجوار وما أعظم الجوار في الإسلام وما أعظم حق الجار في الدين ديننا الإسلامي يعظم من حق الجيران النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الزنا حرام لكن لأن يزني الإنسان بعشرة من النساء خير له وأهول عنده من أن يزني بابنة جاره أو حليلة جاره أو زوجة جاره أعظم إثما عند الله عز وجل من الزنا وإن كان الزنا كله فاحشا كان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي كانوا يسيئون إلى النبي ويحسن إليهم بل لما سمع أن اليهودية مرضة زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ساعاته الأخيرة في مرضه الأخير فزاره النبي وجلس عنده وأبوه عنده ذلك الشيخ الكبير فأمر النبي هذا الشاب الذي يحتضر قال قل لا إله إلا الله أسلم يا فلان جارك له حق عليك أن تدعوها للدين وأن تدعوها للخير وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر قال أسلم فسكت الشاب فنظر إلى أبيه فقال الأب الشيخ الكبير أطعب القاسم أطعب القاسم فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا به يموت بعد ساعة فخرج النبي متهللا وجهه فرحا مستبشرا لما لأن الله عز وجل هدى جاره للإسلام أحد الصالحين اسمه سعيد ابن العاص سعيد بن العاص كان من أكثر الناس إحسانا لجاره جاره أراد أن يبيع البيت احتاج مالا فأراد أن يبيع البيت وكان بيته قديما صغيرا فقل الثمن وقل المشترون فإذا به يصرخ بين الناس أبيعكم جوار سعيد بن العاص ولا تدفعون إلا هذا المبلغ فجاءه رجل وقال يا فلان أنت تبيع الدار أو تبيع جارك جواره قال أبيع جوار جاري ألا تشترون جوار رجل إذا أسأت إليه أحسن إليه وإن جهلت عليه حلم عليه وإن احتجت أعطاني حاجتي ألا تشترون هذا الجوار فوصل هذا الكلام لمن؟ لجاره سعيد بن العاص فأرسل إليه مئة ألف درهم قال خذها ولا تبع دارك خذها ولا تبع دارك كانوا يشترون الجوار بأموالهم ويسألون عن الجيران قبل سؤالهم عن البيت نفسه لا يؤمن بي يقول النبس صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره جائع لا يؤمن بي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بات شبعان وجاره جائع لان الدين من الدين أن تتفقد جيرانك إن كانوا محتاجين أو كانوا معوزين ثلاثة يحبهم الله عز وجل من الثلاثة رجل آذاه جاره فصبر عليه حتى الموت أو الضعم أو الرحيل هذا عبد الله من المبارك كانت اشترى طعاما لا يبدأ بأهله بل يبدأ بجاره اليهودي ثم أولاده وعياله حتى هداهم الله عز وجل ودخلوا بالإسلام بسبب حسن الجوار فضيلة وأي فضيلة؟ من فضائل الأعمال؟ في ملتنا وشريعتنا ومن الأمور التي يؤجر الإنسان عليها لو احتسب الأجر عند الله عز وجل التي يمر عليها الإنسان أحيانا في طريقه أثناء عمله وهو راجع إلى المنزل أو ذاهب إلى المسجد أو لقضاء حاجة ربما يرى في الطريق بعض الضعفاء يرى الإنسان أحيانا رجلا كبيرا بالسن ربما يتكي على عصى لا يستطيع أن يمشي فيتوقف يركبه معه ويوصله إلى مكانه لله عز وجل أو يرى الإنسان أحيانا امرأة عجوزا تحمل أغراضا وعندها أطفالها فيعينها ويحمل عنها متاعها أو ربما أحيانا يرى الواحد منا رجلا كبيرا بالسن تعطلت سيارته أو امرأة توقفت سيارتها لا تستطيع أن تصلحها أو تنضي بها أو عائلة بأكملها انقطعت بهم الطريق فتعطل مركبهم ولم يستطيعوا أن يواصلوا هؤلاء ضعفاء من نوى الأجر عند الله ونزل ليساعدهم لا يحتسب الأجر إلا من الله جل وعلا فله أجر عظيم عند الله أحياناً يرى الواحد منا رجلاً أعمى يريد أن يعبر الطريق أحياناً يرى الواحد منا رجلاً معاقاً أو امرأة صاحبة احتياجات خاصة تريد أن تصل إلى مكان أو توقف سيارتها في مكان فيفسح لها الطريق ويخرج سيارته من أجلها أو من أجله أو لهذا الضعيف أو لذلك المسكين يقول الله عز وجل وتعاونوا ليعن بعضكم بعضا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى, على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح أن من الصدقات أن تعين الرجل على دابته يعني تحمله على مركبه سيارة، باص، قطار، طائرة يريد أن يركب لكنه ما يقدر فتعينه على دابته أو تحمل متاعه عليها كم نرى في الطريق أحياناً؟ نخرج من سوق، من مركز تجاري في الطريق أحياناً نرى بعض كبار السن أحياناً عنده أغراض يريد أن يضعها بالسيارة أو فوق السيارة لكنهم ما يستطيع أين الذين يريدون الأجر؟ أين الذين يبحثون عن الفضيلة؟ أين هؤلاء الذين يتلمسون الحسنات؟ يبحثون عنها في المساجد ويسافرون إليها؟ هذا موطن للصدقات هذا باب من باب الفضائل هذا مورد من موارد الأجر لكن أين المتنافسون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد من رحمتنا بأهل الإيمان أننا إذا رأينا ضعيفا أعناه ومحتاجا سددنا حاجته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه تلك أرملة وهذه عجوز وهذا مسكين وذاك شيخ كبير وهذا ضعيف وهذا لا يستطيع أن يعمل هذا العمل فتعين هذا وتساعد ذاك وتسد حاجة هذا الراحمون يرحمهم الرحمن مساعدة الضعفاء في المجتمع من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق التي حثت الشريعة عليها انظر ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم من الأيام يخرج بعد صلاة الفجر يذهب عمر ينظر إليه وين رايح أبو بكر؟ اليوم الثاني اليوم الثالث أبو بكر وهو الخليفة يخرج بعد الفجر يغيب فإذا بعمر الذي يتنافس معه في الخيرات يبحث عن أبي بكر الصديق أين يذهب أبو بكر؟ فإذا هو يذهب إلى بيت أبو بكر يدخل في كوخ بيت قديم في ناحية المدينة عمر بن الخطاب عرف مكان البيت لكن لا يدري لم يذهب أبو بكر إلى هذا البيت لابد أنه موطن من مواطن الطاعة فضل من فضائل الأعمال أبو بكر ما يفعل إلا الخير يقول فإذا بعمر يسأل ويستأذم في الضحاء ويدخل البيت فإذا امرأة عجوز على الأرض جالسة مسكينة ضعيفة مشلولة فسألها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمه يا أمه ما هذا من هذا الذي يدخل عليك كل يوم وما يصنع عندك قالت والله يا بني لا أعرفه ما تعرف أبو بكر ما تعلم أنه الخليفة أنه الحاكم قالت والله يا بني لا أعرفه قال عمر وما يصنع عندك يا أمه قالت يأتيني كل يوم يكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا أبو بكر الصديق علم أن هناك امرأة عجوز ضعيفة مسكينة لا أحد عندها في هذه الدنيا فتكفل هو تكفل هو بهذه الضعيفة بهذه المسكينة بهذه المحتاج لمن يعينها تكفل بها من؟ أبو بكر الصديق لأنه ينتظر الوعد من كان في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لأنه يستجيب لقول الله وتعاونوا, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شاب فتي قوي في طريقه في حر الظهيرة وربما كان صائماً وربما عنده موعد وربما هو مهموم في طريقه رأى شيخا كبيرا يبدل إطارات سيارته المسكين رجل كبير بالسن في سن والده فإذا به يقف يقف سيارته وينزل منها لتصيبه الشمس ويعرق الجسد ويتعب ويعين هذا الشيخ الكبير في تبديل لإطار سيارته والله إنها من أجل الأعمال ومن عظائم الأمور ومن فضائل هذا الدين أن يعين الرجل غيره وتعين المرأة أختها أن يعين الناس بعضهم بعضا المؤمنون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى عندما يعين تلك المرأة أو هذا الرجل فإنه لا يريد إثما ولا يريد شيئا من أمور الدنيا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الأعمال بالنيات من رأى امرأة عجوزا تحمل أمتعة لا تستطيع حملها قال لها يا أم أحملها عنك لا يريد بذلك شيئا منها إنما يريد وجه الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه فيحمل أمتعتها ويعين ذاك ويساعد هذا ويفرج عن هذا المكروب هذا الإنسان إذا كان بهذه النية الصافية وإذا كان بهذه الأخلاق العظيمة فقد حاز على فضائل الأعمال فضائل كثيرة في هذا الدين أينا يغتنمها ليحصل على الأجر عند الله جل وعلا قسم الله عز وجل الناس إلى درجات وجعل منهم الأغنياء والفقراء وجعل الناس في مستوياتهم الاجتماعية أنواعا ودرجات منهم الخادم ومنهم المخدوم وما من بيت اليوم تقريبا في بيوت المسلمين أكثرهم إلا وفيه خادم أو خادمة كيف نتعامل مع الخدم؟ هذه فضيلة من الفضائل وخلق من الأخلاق القويمة فيه أجر عظيم عند الله جل وعلا الله قسم الناس فليس في الأمر عيب أن يكون الإنسان خادما فهو أجير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 ليعمل عندك سائقا أو خادما لون الحاجة ما تركت أمها وأباها وبوطنها ومسكنها وراحتها وعزها وتركت ربما أطفالها الصغار لتعمل في بلاد بعيدة قد تحرم أحيانا حتى من الاتصال على أطفالها وقد تحرم أحيانا حتى من سنوات من الرجوع إليهم ورؤيتهم هؤلاء مساكين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخوانكم خولكم أي هؤلاء الخدم فمن كان أخوه تحت يده أي عنده خادم من الخدم فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس أي طعامك مثل طعامه ولباسك مثل لباسه أما ما يفعله الناس اليوم من ظلم لأولئك الخدم فقد حرموا أنفسهم أجرا عظيماً وخيرا كبيرا والراحمون يرحمهم الرحمن مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فإذا رجل من الأنصار يقال له أبو مسعود كان عنده غلام يعنف غلامه وأراد أن يضربه وربما ضربه بصوت الله فرأه النبي من بعيد فأسرع إليه فقال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أبو مسعود ما يدري من الذي يناديه لكن الصوت مألوف فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه فلما سمع الكلمة خاف أبو مسعود صحابي فلما سمع تلك الكلمات تذكر قدرة الله عليه فقال هو حر لوجه الله ولا يكفر من ضرب عبده أو أمته إلا بالعتق قال هو حر لوجه الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة لو لم تعتقه الآن لمستك النار يوم القيامة من كان عنده مملوك رجلا أو امرأة اليوم مهم ماليك فمسه وضربه فلا كفارة له إلا أن يعتقه ويجعله حرا لله عز وجل طيب اليوم أجراء اليوم أصلا ليس بمماليك هل سمعتم بأناس يضربون خدمهم والعياذ بالله؟ بأي حق؟ بأي يعني قدرة تضرب بها خادمك أو خادمتك؟ والله عز وجل يحرم ضرب حتى العبيد فكيف بالإنسان الحر؟ كيف تضربه؟ كيف تشتمه وتسبه وتلعنه؟ خادم؟ وخير إن شاء الله ويعني شنو يعني خادم؟ هذا إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن خصمهم عند الله يوم القيامة من الثلاثة من رجل استوفى من أجيره فاستوفى عنده أجير فاستوفاه من يعني استوفى حقه عمل له كل العمل فلم يعطه حقه واحد من الناس شاف أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يلبس حلة جميلة وخادمه يلبس نفس الحلة حلة جميلة واحد مع الثاني يقول فلما رآه أحدهم قال هذا خادم قال نعم استغرب ليش يلبس نفس لبسك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم. فمن كان أخوه تحت يده قال فليطعمه مما يأكل وليلبسه, وليلبسه مما يلبس يعني مثل ما ألبس ألبسه لا تنسى الخادم يحتاج كسوة الصيف ملابس الصيف الخادمة تحتاج ملابس للصيف وكسوة للشتاء يحتاجون ملابس للشتاء أيضا الطعام بعض الناس والعياذ بالله على بلنا خادم يسوون لهم أكل ثاني أكل خاص لأهل البيت وأكل خاص للخدم اتقل لها في خدمك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قال فليجلسوا معه أي الرجل الخادم يجلس مع الرجال والخادم المرأة تجلس مع النساء وهذا لا يفعله أحد إلا من رحم الله من يجلس خادمه معه على مائدته وعلى طعامه وعلى سفرته قال صلى الله عليه وسلم فإن أبى أي أبى الخادم أن يجلس مع الرجال أو الخادم مع النساء قال فليناوله من طعامه ما أجمل هذه الرحمة وما أجمل هذا الخلق وما أحلى هذه الفضيلة أن يعطي الإنسان من طعامه اول ما يعطي الخادم والخادمة في ناس تفعلها اليوم في ناس تفعل نفس الفعل اول ما يضعون الطعام ينشبون الخادم والخادمة بعدين هم يأكلون وفي ناس العكس بالعكس والعياذ بالله ربما لا يعطي الخادمة حتى من الإدام لا من اللحم ولا من السمك ولا من الدجاج أهل البيت يأكلون لكنهم لا يسألوا عن, عن هذا الخادم أو تلك الخادمة يذهبون إلى مطعم من المطاعم يجعلون الخادمة في مكان حتى الطعام يوصلونه إليها أو السائق لا يوصلون له العشاء ولا يدعونه إلى المطعم معهم ولا يشرون له وجبة الكل يأكل إلا الخادم والخادمة أطعموهم مما تأكلون ألبسوهم مما تلبسون كسوة الصيف كسوة الشتاء كسوة العيد الملابس التي يحتاجوا إليها الأدوات الضرورية من الصابون والشامب وغير من ناده بالأسم الجميل الذي يحبه فهو بشر لا تؤخر راتبه ولا معاشه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ما أجمل؟ ما أجمل تلك المرأة مع خادمتها تأتي إلى لجلة من لجان التعريف بالإسلام ودعوة الجاليات تأتي معها فرحة تريد أن تشهر إسلامها غير مجبورة ولا مرغمة على الدخول في الإسلام ما الذي جعلها تسلم تقول هذه المرأة أنني أسلمت لأخلاقي مخدومتي أو مخدومي لأخلاقي سيدتي أو سيدي لأخلاقي أهل البيت دخلت في الإسلام رحمتهم بهذه الخادم وهذه الخادمة جعلتهم يدخلون في الإسلام عمر وما أدراك ما عمر عنده خادم أخطأ الخادم على عمر أخطأ عليه فغضب عمر فذكره أحد الناس بقول الله والكاظمين الغير قال كظمت غيظي والعافين عن الناس قال عفوت قال والله يحب المحسنين قال هو حر لوجه الله هو حر لوجه الله من أخر الراتب عن الخادم أو السائق أو الخادمة فمن الذي خصيمه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمه عند الله يوم القيامة تقول أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما تقول كان ابني عمره عشر سنين قدمت به إلى رسول الله أردت منه أن يكون خادما عند رسول الله وعمر عشر سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه كم عشر سنوات صار خادم عنده كان عمر عشر سنين ظل خادم لعمر عشرين سنة يخدم النبي يقول والله خدمت النبي عشر سنين ما قال لي قبل أوف. كلمة أف ما قالها لي اليوم أطفال صغار يسبون الخدم ويجتمونهم وربما يضربونهم لأنهم بعيدون عن هدي النبي يقول والله ما قال لي قط أف يقول ما قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لماذا فعلته سوت شيء غلط بحياته ما قال لي ليش سويته ولا لشيء لم أفعله قصرت بالخدمه لما لم تفعله ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالناس فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك الخادم المسلم يحسن اليه لانه مسلم لتثبت في دينه ليحب المسلمين أكثر واكثر الخادم غير المسلم يحسن في التعامل إليه ربما أن يهديه الله عز وجل ويدخله في الإسلام إخوانكم خوانكم هؤلاء الخدم هم إخوة لكم في الله عز وجل فلنحسن إليهم ولنرحمهم ولنعطف عليهم ولنتذكر أن الله عز وجل هو القدير زيد بن حارثة أسر وهو طفل في مكة في الجاهلية ثم اشتره حكيم بن حزام ثم أعطاه لخديجة بن تخويذ اشترته منه أو أعطاه إياها ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بناه النبي فكان يسمى زيد بن محمد خادم عندهما حتى أبطل الله التبني فصار على اسمه زيد بن حارثة وبعد سنوات عاش في حجر النبي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم سمع به أبوه فجاء إلى مكة يطلب ابنه من رسول الله قال هذا ابني خذ ما شئت من الأموال واعطني ابني فقال النبي لا نريد مالك لا المال لك لكن نأتي بزيد نخيره فإن أراد أن يجلس عندي بقي وإن أراد أباه فليذهب قال أنصفت فجاء زيد بن حارثة فخيره النبي تريد أن تمكث معي كان خادما عند النبي أو تذهب إلى أبيك فقال زيد والله لا لا أختار عليك أحدا يا رسول الله بل أمكث عندك يظل في خدمة النبي ولا يعيش عند أبيه ليش وجد أحسن معاملة لا يعاملها حتى الأب لأبنائه إنها معاملة الإسلام للخدم فضيلة وأي فضيلة